بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعي كل شكا كل شكا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما مَنْ بخل واستغلا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما أوذا إن علينا للهدى إنا لا للآخرة والأولى فأنتم كنتم ترى لا يعصى إلا الأشقى الذي كذب وتولى وعسى يَلمُ بها الأثقَلَ الذي يؤتي ما له يستزكَا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ لَعْمَةٍ تُنجِزَا إِلَّا بِغَوْا وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ